وَمَا أَصَابَكُم مِّنْ يَوْمٍ مَّعِيشَةٍ فِيهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ ۗ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ وليعلم, وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّقُوا أَنَّمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن سَمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَأَكِلا لَهُمْ تَعَالَوْ قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ دَفْعُ قَالُوا لَوْ نُعَلَّمُ كِتَابَ لَتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفَّارِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنَ الْإِنْسَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ الذين قالوا لا اخوان لي واخادوا لو اطعمونا ما قتلوا قل فدوا عن انفسكم الموت ان لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون فاريجنا بما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 يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ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 الناس ان الناس قد جمعو لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل